بوك تو 56. ألت ستة وخمسون, ستة وخمسون. المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس زيك هزأل مك وجود رغبة. وجود رغبة. زيك أليورز. لدينا رغبة. لدينا الرغبة. زيك ألميورز. ليس لدينا رغبة. ليس لدينا رغبة. كارك ماك. الإحساس بالخوف. الإحساس بالخوف من كورك يوروم أشعر بالخوف أشعر بالخوف كورك لا أشعر بالخوف لا أشعر بالخوف زمان ألمك توفر الوقت توفر الوقت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 هي تشعر بالملل هي تشعر بالملل جنس هي لا تشعر بالملل هي لا تشعر بالملل مك الشعور بالجوع الشعور بالجوع هل أنتم جوعة؟ هل أنتم جوعة؟ أتشتيل مسنس هل أنتم غير جوعة؟ هل أنتم غير جوعة؟, جوعة؟ سوسامك الشعور بالعطش الشعور بالعطش سوساميشلار هم عطشى. هم عطشى. هم غير عطشى. غير عطشة